فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان جمعنا سبحانه للتفقه في سنة رسول الله وما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم في معاني ما أنزل الله سبحانه وتعالى وقد وصلت بنا القراءة في كتاب صحيح لما مسلم تحت كتاب الفتن الى باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى ان يكون مكان الميت من البلاء سؤال هل عبادة اللات والعزة والعزة منحصرة في زمن الجاهلية ام انه يمكن ان ترجع مرة اخرى الى الامة امة محمد هل سترجع بات الله العزة التي فاز النبي صلى الله عليه وسلم على تلكم اصنعها في فتح مكة واندثر الشر المنوط بها سنين مديده فهل سترجع عباده اللات والعزه الى الامه مره اخرى ام انها لا رجوعه لا رجعة لها أبداً بعد كسر النبي صلى الله عليه وسلم لها أه؟ نعم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل, الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة نعم حتى تعبد اللات والعزة طيب إذن السؤال الثاني كيف تجمع بين هذا له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ستعود عبادة الله والعزاء مع قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فكيف تجمع بين هذه الآية التي تدل على ظهور الدين نعم وعلوي شأنه واندحار الشرك وأهله وكون العباة اللات ترجع نعم الجواب آه. إيه نعم سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبي مثقال حبة خرذة من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم إذن يرجعون إلى دين آبائهم بعد أن تتوفى تلك الريحة الطيبة من تتوفى أهل الإيمان. فتأخذ كل من كان في قلبه مثل قال حبة خردل من إيمان فحينئذ يرجعون إلى عبادة الأوثان ومنها اللات والعزة وحينئذ نذكر سؤال قد مضى قديما وبينا أو مسألة قديمة بينا جوابها في كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث إني لا أخاف عليكم أن تشركوا فكيف تجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوز حول صنم يعني يقال له ذا الخلصة وما جرى في عهد الشيخ محمد الوهاب من الشرك وهذا متواتر أنه كان في عهد الشيخ محمد الوهاب الشرك ودعوة الأوثان والأولياء والأضرحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أخاف عليكم أن تشركوا كما في صحيح البخاري كيف تجمع بين كون النبي قال لا أخاف عليكم أن تشركوا وظهور الشرك نعم الامر كما افاد الحافظ بن حجر بالفتح إني لا اخاف عليكم ان تشركوا بمجموعكم ولا يمنع ان بعضكم سيقع منه الشرك نعم فهذا هو الجمع بينهما اذا سيظهر الشك ويكون ذلك تكون تلك الأحاديث دليل على غلط هؤلاء الذين يزهدون في دعوة التوحيد والتحذير من الشرك برب العبيد ويقولون ما لناوى للتحذير من الشرك لا نرى لاتا ولا عزة ولا نرى منات الثالثة الأخرى ألم تعلموا أن الشرك سيعود وكما في سنن نبي داود لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي حتى يلحق ناس من أمتي بقبائل من المشركين يلحقونهم في العبادة يلتحقوا بهم في العبادة وحتى تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال لا تول عزة يقال نعم حول صنم يقال له ذا الخلصة ولا تقوم أيضا حتى عبادة اللات والعزة لا يذهب ليل النار حتى تعبد اللات والعزة سبحان الله وانتم عارفون انتم عارفون بهذا الحديث وجاهلون به فإن, كو... فإن كنت تدري فتلك مصيبة كنت أعرف ان الشرك سيعود وتقرأ هذه الحديث ثم تزاهد الناس في دراسة التوحيد وتعتبر ان التحذير من الشرك والدعوة للتوحيد قشور وتعتبر إن الكلام في السياسة وإغار صدور العام على الحكام تعتبره اللب فما تقول في هذا الحديث نعم إذا ما كان التوحيد والدعوة إليه وذكر أدلته الملزمه به والتحذير من الشرك بالله لب فما هو اللب نعوذ بالله أو إذا راه إنسان يشتغل بتعليم الناس السنن كيف يرفع يديه في الصلاة وكيف يضعها أو كيف يقبض كيف سفة القبض وين يضع عينيه نعم هز بعضهم رأسه وذكر وضحك أو تبسم ابتسامة متماوتة أو تماوت بابتسامة نعم باردة قال انظر لهؤلاء ولا يشتغلون القشور ويدعون الناس اللي يذبحون في كذا وكذا هو يقول لي كيف يرفع يديه في الصلاة نوذب بالله ويشتغل بالقشور ويدع اللب ولذلك تجدهم أجهل الناس إنه لما علموا أتباعهم هذا وأننا نشتغل باللب بكلامنا في السياسة وتكفير الحكام والتخطيط لخروج عليهم والثورات هذا اللب عندهم والإنكار على من بين حقيقة ما جاء به محمد من أصول الدين والعمليات من السنن والواجبات صار عندهم جهل كبير سبحان الله تجدهم من أسئلتهم على جهل لحقني واحد منهم ممن كان يجتمع معهم في الاستراحات أصحاب اللب هؤلاء وهم من أبناء هذه البلد. نحقل للسيارة، فقال لي ندعوك اليوم، نعم معنا تجلس معنا هذا من سنين، وود أن لو أشارك يعني بكلمة ولم يكن يعرف اتجاه لي، ولكن أعجبته كلمة يبدو، فقال نريد أن تأتينا. وقبل أن أغادر قبل أن أغادر نعم من عندهم أو من عنده وإذا بي يلقي علي السؤال الاتي هل المغرب في السفر تقصر الله أكبر الله أكبر ضيعتم سنة رسول الله ماذا تصنعون في الاستراحة تقولون ماذا تقولون حاكم فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وكذا هذا بدع تقرب الى الله التفقه فيما يسمى فقه الواقع من قبل اناس ليس عندهم شان في الحكومه ولا في السياسه اذا لم يجري عليه عمل السلف الصالح ان يجلس السلف الصالح ويتفقهون في السياسة الظنية الوهمية يتوهمون امريكا استحتل كذا و... وهم سبحان الله ويعتقدون ان هذا من دين الله ويثنون على من فعل ذلك قال قائلهم فلان كل سنة اخذ الكتب في شقة في مصر سبوع يذهب يتفقى في الواقع في شقة في مصر يتقل بالاخوان او كذا مسلمين او كما يقول يتفقها في الواقع مجلاتوا ضيعوا العمر وما استفادوا والله شيء وتبيّن وسيتبين لهم أن الغلبة ستكون للمتبعين للسنة العالمين بها هم الذين سينصرون عيسى ابن مريم إذا نزل يعرفون صفته وهم ينصرون المهدي إذا نزل ليس كثيَّمة جهيمان الجاهلة التي جعلت رجل ليس من أهل البيت، لما هو من قحطان جعلوه المهدي مع كون النبي قال صلى الله عليه وسلم كما خرجه ترمذي أو أبو داود لو لم يبقى في في أيام الدنيا إلا يوم واحد طوله الله حتى يبعث رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبي محمد بن عبد الله من آل البيت. هذا الذي يعرفون صفته أهل الحديث الذي نترسون الحديث وتفقهون فيه أما أهل, المج... أهل السياسة والفقه الواقع الذي غلوا فيه حتى أذهلهم عن العلم وأغفلهم عنه حتى أذهلهم عن العلم وأغفلهم عنه فكيف ينصر عيسى إذا نزل ويعرفونه كيف ينصرون المهدي إذا ظهر يوجد كن يظهر لهم إنسان فيه الشبكة العالمية يقول لهم أنا المهدي فيتبعونه نعم ولو يعرفون صفته بسبب اشتغالهم بالسياسة وجهلهم بدين الله ولقد نقلت لك أنموذج عن أسئلتهم يقول هل تقصر المغرب هذا كما سيأتي من قول معاوية نعم ابن أبي سفيان يحدثوكم بما لا تعرفوا أنتم ولا آباءكم فإنما أولئك من جهالكم نعم فيحدثونهم بأشياء لا تخالف السنة وهي متوهمة وليست علىها حقيقة وإنما هي ظنيات ويشغلون بها الشباب حتى يغفلوا عن دين رب الأرباب سبحانه وتعالى فياكم وإياه ثم السؤال الذي بعد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك متى تغبط أهل القبور الحي اليوم خاف من الموت كما تعلمون، لكن متى يصل الامر الى ان يتمنى الرجل اعظم المصائب وهو الموت ويرى ان ذلك اهون عليه من معيشته التي هو فيها متى يكون ذلك نعم نعم ذلك عند ظهور الفتن وغلبت الجهل والباطل وظهور المعاصي والبدع حتى يخشى على نفسه أن يموت وهو ظالم فيود أو فيقول في نفسه موتي ودخول القبر وأنا ثابت على دين الله والسنة خير من بقائي وأنا مفتون لا أقدر على الرجوع بعد فتنتي الى ما كنت اعرف من سنة النبي فاقبض على الفتنة فيعذبني الله في القبر ويعذبني في جهنم واشقى في الدنيا فيتمنى اعظم المصائب نعم فتكون اهوى عليه لانه يخشى على نفسه من الفتنة عند ظهور المعاصي وغلبة الباطل واهله حتى يخافوا على نفسه إذا هذا الذي يقول ذلك من أجل هذا من أهل الخير والعدالة ولا من أهل الدنيا من أهل الخير ليس هذا عام في كل أحد بل هو خاص به العدالة والخير والسنة لكن أما غيرهم فلماذا يتمنى أو هل يتمنى غيرهم الموت نعم غير أهل الخير نعم نعم إذا خاف على نفسه المصيبة في نفسه وأهله ودنياه ولم يكن ذلك شيء يتعلق أو يرجع إلى دينه كما في الحديث الذي بعده يقول يا ليتني مكان هذا صاحب القبر وليس به الدين إلا البلاء يعني في الدنيا في المصيبة وأهله نعم من أي الطائفتين على خير أي الطائفتين على خير طائفة تتمنى الموت لمصيبة أصابتهم في أنفسهم أو في أهليهم فقال اللهم اقبضني إليك لشدة المصيبة طائفة تمنت الموت عند ظهور الفتن وغلبت الباطل والبدع وخافوا على دينهم فتمنوا الموت فيوا الطائفتين على حق نعم أهل عدالة والسنة الذين تمنوا أن يقبضوا غير مفتونين وأما الآخرون فغلط منهم يتمنوا الموت عند نزول الشدة في أسامهم أو في أولادهم نعمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه إن كان محسنا فلعله يزداد وإن كان مسيئا فلعله يستعتب نعم ويدل على أن قول النبي لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل في قوله إني مكانه على ان هذا جائز لأننا نقول هل كون النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل في قوله إني مكانه الخبر هذا يدل على على الجواز هذا ولا يحكي واقع ذاك العصر كون النبي يقول لا تقوم الساعة حتى يحصل هذا يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانك هل معنى جواء هذا المعنى من كلام النبي جواز هذا الفعل او انه يحكي واقع النبي بغض النظر انه جائز وغير جائز يحكي واقع اذا كيف رجحت قبل قليل انت ان الطائفة التي خافت على نفسها من الفتنة فطلبت الموت او دعت الله بالموت او تمنت الموت انها على حق كيف رجحت هذا مع ان هذا الرجل أو هذه السنة تحقي لنا واقع ذاك الأمر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفوت بهذا الحديث أو بالمتشابه منه رجل منسوب للعلم فقال يجوز المرأة أن تسافر مع غير محرم بالطائرة لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله هذا الأمر حتى تسافر المرأة من مكة إلى الحيرة أو إلى صنعاء أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخافوا أحد لا تخافوا إلا الله والذئب و... على غنمها أو كما ذكر أو كما جاء في الحديث فقال فقالنا هذا يتضمن النبي أجاز المرأة أن تسافر إذا أمنت عن الفتنة من غير محرم ففي هذا الحديث لا تقوم الساحة من رجل قبل رجل فيقول يتني مكانك وفي ذاك الحديث تسافر من مكة إلى الحيرة أو إلى صنعاء لا تخاف إلا الله آمنة احكي النبي فيه واقع ما قال يجوز هذا وقد قال لا يحل مرأة تسافر بغير المحرم ومن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه فالتشبه بالذين في قلوبهم زيغ هذا الثاني الحديث أو الأول حديث تحتج به من المتشابه لو رجع المحكم لا يحل محكم ولا نعم محكم فلماذا تركه غلط سند المتشابه ترك المحكم. طيب ما الذي جعلك تحتج بهذا الحديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بخبر الرجل على أن هذا الذي فعله الذي يغبط أهل القبور على انتشاء عند انتشار الفتن وغلبة الظلم وأها والجهل والبدع الخوف على نفسه أن ذلك جائز ما الذي رجح هذا عمله هذا ما الذي رجح مع أنه يحكي واقع فقط ما الذي رجح وجعل هذا العمل لا له به من الموت عند الفتن ها الأخ شوقي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أن يسألك ايش فعل الخيرات وترك المنكرات نعم إلى أن قال وان تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنه أن تقبضني إليك غير مفتون فعرفنا أن عمل هذا الرجل عند ظهور الفتن والخوف على نفسه من الافتتان بها انه لا مأسبه وقد ذكر عن بعض الصحابة او ذكر عنهم ذلك بوي عنهم كما خرج الحاكم عن ابي سلم انه عاد بوريرة قال اللهم اشفي ابو نعم فقال سيأتي يعني زمن يتمنى فيه او يكون العلماء الموت حب اليه من الذهب الاحمر فاللهم لا ترجعها او كما قال نعم ولذلك ال... يذكر في قصه البخاري نعم علن البعض أنها تذكر في السيره والكلام في السيره يعني واسع اذا ما ترتبع لي حكم شرعي أوافق أو إذا وافق حكم صحيح الامر فيه سهل سيرة العلماء انه دع الله اللهم من نضاقة علي العرض من مرحبت لان امر الخليفة ان يأتي بكتبه يحدثوا بها فطاف فخاف على نفسي على كل حال فقال اللهم اقبضني اليك ولكن اهل الفتنة او اهل الظلم لا يتمنون الموت لا يتمنونه ويخافون منه اهل الظلم والبغي ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره خالصة لكم او عند الله خالصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولي يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فحين إذن تعجب أن هذه الآية أن بعض من يتمنى الموت لشد أصابته شد أصابته موت ولد ما أحب له قر الله مقرضني تتعجب كيف يتمنى الموت وهو بفرط. ويعلم أنه سيقبل قد يقبل على عذاب اليم في القبر من تهاون في عدة معاصي يفعلها ومع ذلك يقول اللهم ما قبضني فتعجب أين عقله هذا فيه نقص في العقل لم يعد عمل صالح حتى يعذر حتى, حتى, حتى لو كان قد أعد عمل صالح لا يعذر لأن النبي قال لا يتمني أن أحدكم موت لذل أصابه حتى لو كان محسن فإنه لو يزداد فانه قبض رجلان أو مات رجل في عهد النبي وأخر أخوه بعده سنة ثم قبض مجاهدا في سبيل الله فجعل الناس يتحدثون أخوه غير منه نعم قتل رجل في سبيل الله فأخر أخوه بعده سنة فجعل الناس يقولون أخوه الذي قبض منه الذي قبض قبله بسنة في سبيل الله خير منه فتكلم النبي أن كيف يعني تقولون هذا أليس صام رمضان بعده كامل رمضان كامل بعد اخر أليس صلى أربع آلاف رك أربع آلاف صلاة أو كذا وكذا كذا مجموع صلوات السنة 12 في ثلاثين نعم ثم في خمس خمس <تصفيق> خمس في ثلاثين ثم تضرب الناتج في اثنى عشر كم يكون تقريبا ها؟ انظر كم صلى صلاة في خلال السنة وكل سجدة يرتفع بها درجة والدرجة كما بين السماء والارض فحينئذ المحسن لا ينبغي له حتى لو كان محسن إذا وقعت به شدة من مرض أو شيء قل اللهم خذ أمانتك أو اقبضني إليك هذا جهل هذا جهل نعم ما هو الهرج؟ وما معنى قوله والذي نفسي بيده ليأتنى على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ومتى يكون الهرج ما هو الهرج القتل ومتى, ومتى يكون القتل بكثرة حتى لا يدر القاتل ما قتل في آخر الزمان كما قال روان عن تقوم, تقوم تكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل نعم حتى ان القاتل لا يدري نعم في المال وقال القاتل لا يدري فيما قتل ما معنى قوله القاتل لا يدري فيما قتل يعني يموت على جهل على عصبية أو حمية على غير علم لا يدري من أدلة الشرعية ما يجعله يبرأ عند الله أن يقتل على علم وعلى بصيرة فيبرع إن كان قاتل وإن كان مقتول لا يعرف من وجه الشرع الذي يجيز قتله، نعم والقاتل مقتول في النار وذلك لا شك عند طلب الدنيا واتباع الهوى وطلب الرئاسة ومن قاتل كما قال النبي تحت راية عمية يدعو لعصبية ما ميت جاهلية والآن في الثورات في هذه الفتنه العظيمه حولنا في مصر وفي غيرها من البلدان كالشام حقيقه كما جاء في صحيح ابن حبان حديث الاثر ابي ذر امر النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحق ولو كان مرا انا اعرف ان هذه العباره تزعج بعض الناس لكن هي الحقيقه ماذا نفعل وان كانت مره اذا سمع سمعها من سمعها ان كثير منهم خرج في الثورات هذه يخالف نبي الله في نهيه عن مثل هذه العصبيات في القتال في قوله من قاتل تحراية عمية نعم يدعو لعصبية أو ينصر عصبية نعم فيقتل يعني مات مئة جاهلية يعني طريقة أهل الجاهلية فهو تجده يقتل الناس في درعة فيخرج ناس ينصرونهم لجنائزهم الذي قتلت التي ينتهكت بكبير حق ينصرونهم ليش قتلوا ويخرجون عن الحاكم ينصرون أو يريدون قتال الحاكم لعصبية لحرية دموقراطية كلها رايات علمية أو ليست راية إسلامية فهذا المقتول ليس في سبيل الله فالمسلمين يبتعدوا عن هذا الفتن لأنهم يروج لها دعات باطل في القنوات الفضائية وأنا قتل في سبيل الله وهذا الكلام لا يناسب كتاب الفتن لأن كلام هذا المفتون الذي هو من دعاته من أبو دعاته من من من الذين عباد جهنم يقول لك شارك في هذه النزاعات والثورات شارك فيها نعم يقول شارك في هذه النزاعات شارك في هذه الثورات ومت مت في سبيل الله إنما يفتنك عن إيش يفتنك عن السنة السنة هاك أن تبذل مهجتك أو تخرج روحك في سبيل رائع عمية قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله حتى لو ثبت أنه قتال في سبيل الله وليس عند قدرة فهذا فساد وليس بجهاد وانتهاك لحق الإسلام الأعظم أن ينصر فانت بذلك لا تنصر الإسلام لأنك إذا كنت على غير قدرة والإسلام شرط عليك القدرة فهزمت تكلم الناس على الإسلام قال لو كان دين الإسلام حق لا انتصروا ما هزمهم البعثيه ما هزمهم الأمريكان ما هزمهم الأوروبيون او نحو ذلك حين إذن تسيء للإسلام فتكون معصيتك متعدية وليس قاصة على نفسك بظلمك نفسك أنك قتلتها فعلت معصيتين اثنتين بيخوضك في هذا الفتن نعم المعصي الأولى أنك انتهكت حرمة نفسك فأنت ليس مالك لنفسك وإنما نفسك ملك لله كما قال الله تعالى لله ما في السماوات والارض كل ما في السماوات والارض لله ولذلك خطأ يقال تبرع بالعضاء كليا لا يجوز هذا اللفظ لأن الكلية ليست ملكك حتى تبرع بها أو تبيعها كما يفعلون في الدول الجاهلة في الدول التي فيها جاهليه أو جهل يبيعون الكليه بستين الف دولار أو نحو ذلك وقال هذه ليست كليتك انت انت مؤتمن على البدن هذا ان لا تخرج الروح روحك الا باذن الله وفوق هذه المعصيه وهي ظلمه لنفسك بالقتل على غير سبيل انك صنعت معصيه متعديه تؤدي الى قهقه الاسلام هزيمته فان الناس اذا خرجتم ضعيف وانتم من معك وهزموكم حزب البعث مثلا قتلوا منكم عشرات الوف ثم أخذوا يسكرون ويضحكون عليكم ويقولون هذول الجرذان أو كذا لو كانوا على حق ما قتلناهم قتل آه يعني آه نحر البعير أو قتل الشيات أو ذبح الشيات يغترون يظنون أنك على الإسلام الحق فحينئذ يزيد كفر طغيانه وأنك ما عليك أنت تباطل وتغر أهل الإسلام للخروج من دين الإسلام كما دعوا إنسان كما ذكرت لكم في بعض المؤسسات إلى صلاة العصر فأبى أن يصلي العصر إلى الظهر وقت العمل فأبى قال لو كان الإسلام حق لانتصرنا كيف نهزم إذا من تسبب في هذا مثيرين للثورات بغير الشروط التي شرطها رب الأرض والسماوات في الجهات أعد لهم من سطاعتهم من قوة صفة الجيش المسلم أن يكون عنده قوة ترهب بعدو الله ولا ما يجوز يخرج الكفر تحقق الكفر يفتي به العلماء حينئذ يكون الخروج والثورة صحيح أما سفك دماء ثم يذهب حاكم ويأتي بدله حاكم لتخفيف بعض الأمور في الدين هذا لا يجوز أبدا يعني مثلا يقولون يذهب حسن مبارك يأتينا واحد آخر أخف منه في المعيشة فيجوز بدل الدماء في هذا وإن لم يكن في كفر بواح عنده يجوز هذا سفك الدماء من أجل تخفيف الشدة على الشعب في المعيشة ونحوها تسفك الدماء لهذا متى تسفك الدماء؟ في الجهاد الصحيح الذي لعلاء كلمه كلمة الله ويكون عندك قدرة ولا لا تحققت الشروط اما ان تقول خلنا يروح الحاكم هذا الظالم يجينا حاكم اخف منه وين كان يحكم غير منزل الله هل هذا يبيح سفك الدم نعم لو كان يبيح لخرج الصحابة على الظالم ذاك له الحجاج لكن بقوا صابرين كأنس وابن عمر ولم يظهر لم يظهروا او لم يأمر بما مقتضاه الفتنة وراقة الدم لازاله الحجاج واتيان من هو يخفف عليهم الحكم ابدا بقوا صابرين على الحجاج مع انه يظلم ما قال نبذل دماءنا حتى يخف الأمر علينا ويأتي غير الحجاج وهم أغير منكم على دين الله لو كان هذا حق فاتقوا الله في الأرواح هذه المسكينة البريئة والله اتقوا الله في فيه خطبكم وموعظكم كالعرعور والحمد حسان وغيرهم اتقوا الله اتقوا الله في دماء الناس والآن يقول لي بعض إخواننا لا انتهى الآن محمد حسان ساري يوقفهم. بعد ماذا؟ بعد ايش؟ يقول له انتبهوا الآن خلاص اركدوه معنى كلامك هذا انما كنت افتي به اول حق لكن هذا الحق له حد ولا ان حد الذي كنت افتيكم به ان تغيروا حسن مبارك ولو بدماء وعم دماءكم طاهرة زكية لكن لما غيرتموه الآن وان كان ما ستب الامر فلا تزيدوا فهل هذا الذي صار إليه من قوله امركم الان ان لا تزيدوا هو الحد الشرعي لوقف القتال والدماء ولا الحد كان من الابتداء ها؟ كان في الابتداء فأنت الآن أقنعت الناس أن الحد الشرعي هو الآن في وجوب قط كف سفك الدم فأقنعتهم أن ما كان يفعلونه في الأول صحيح أما الآن من استمراره والخطأ فكان ينبغي الآن أن تعلن التوبة كما قال الله تعالى إن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فيقول لهم ما كنت افتيكم به من الخروج وسفك الدم والثورات من على غير السبيل الذي اشترطه علماء السنة كان خطأ وانا ابرأي الله مما افتيتكم من, من قبل وخالفت فيه علماء المملكة الذي نهو عن الثورات كالمفتي وغيره وعصابوا في ذلك يتبرأ هكذا اما يأتي الان يقول قفوا الان قفوا ولا يبين ان ما كان يقوله خطأ هذا لا يكفي يقول ما افتيتكم به من خروجكم على حاكم لم يكفره العلماء تكفير صحيح واحداث الدماء تلك بكثرة خطأ مني ونرجع عنها الآن هذا هذا طيب فما يقال الآن كفوا معناها ما كان قبل صحيح لكن أمركم الآن بالكف فلا تقتروا يا عباد الله بدعوه تخالف منهج السلف في أبواب العلم كل جهاد وغير ذلك مما يدان به ويتقرب به لرب الأرباب سبحانه وتعالى ثم ذكر أنه يخرب الكعبة ذو السويقتين من, من الحبشة وقد علمتم أن الكعبة ستقلع حجرا حجرا وسيخربها هذه السويقتين كما ذكر هو تصغير ساقي الإنسان وهذه عادة أو خلقه صفة سوق السودان غالبا تجي دقيقة نحيلة هكذا صفة هذا وأظن فيه رواية أنه افحج متباعد ما بين الرجلين وكان وسيقتلعها حجرا حجرا قيل عندما لا يكرم بيت الله بالزيارة بالعمرة ويحفظ الله بيته بأن يرفعه ليبقى مكرما نعم في نفوس العدول من الناس طيب الآن نقرأ ما تبقى من أحاديث الفتن كتاب الفتن وجراط الساعة حديث نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حرمالة بن يحيى أخبرني, بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة للسويقتين من الحبشة نعم قد تقدم شرح هذا الحديث وأن الكعبة ستخرب بأن يقتلع هذا الرجل حجرا حجرا وهذا فيه من دلائل النبوة ما يدل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتكلم عن أمر سيكون في الغيب وسترون هذا إن طالبكم العمر لو طالبكم العمر سترون هذا ونحن نؤمن بما قاله رسول الله كما ننطق إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون وأن الكعبه ستقتلع حجرا حجرا وسيهدم هذا الرجل من الحبشة خرب بيت الله عز وجل سبحانه وتعالى حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدار وردي عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للسويقتين الحبشة يخرب بيت الله عز وجل نعم لكن كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما امنا مع كون تسويقتين سيخرب الكعبه بل قل ان جهيمان اعتدى على الناس قبل نحو ثلاثين سنه وقتل في الحرم من لم يستطع الناس دفنه حتى امتلعت راحية الحرم من زهومة الجثث وتعطل الطواف اربعة عشر يوما واستغلوا المناير تلاعا في قتل الناس بالرصاص نعم وانجح الله خطة احد الوية الجيش بفكرة ما احسنها وما ادهى ذاك الرجل حيث أنه كلما أعد كتيبة لتهجم لأخذ هؤلاء الجراد المنتشر في الحرم من الخوارج كلاب النار نشروا عليهم الرصاص فقتلوا الكتيبة تأتي الكتيبة في ساعة الحرم تدخل فتموت من أولها ربما لاخرها لأنهم قد استغلوا المناع يطلعون عليها على جميع انحاء الحرم فمع أن يريد الجيش المسلم أن يدخل من أي مكان إلا وصوبوه من اعالي المناير التي يعلن بها التأذين والتوحيد وصارت تستغل لمذهب الخوارج كلاب النار فقال ذلك الموفق وقد أوكلوا له العملية واستشاروه القتالية لإخراج هؤلاء الجذان كلاب النار قال لي قال هاتوا لي خرائط الحرم التفصيلية ادرسها فاتوا له ودرسها جيدا وعرف بالقراءة انهم يخبئون الرصاص ويخبئون المونة او مواد التموين وين في فحين فحينئذن في هزيمة الجيش لا بد أن تقطع عنه موردين اثنين حتى يهزم الجيش ما هم الموارد التموين طعام الشراب ها؟ كما فعل النبي في بدر لما دفن ايش؟ العيون التي جهت المشركين فعطشوا ولا كما ذكر في السيرة وتقطع عنهم موارد القتال تفكر ثم فكر فوفق بما فتح الله عليه ليحمي حرمه والذي عطل 14 يوم من الطواف والعمره والصلوات ولم يؤذن 14 يوم فيه اعوذ بالله وامتلا بزومتي جثث الضعفاء والمساكين من النساء والرجال ممن لم يقدر على الهروب اما من هرب قبل ان يغلق الباب فنجا كالشيخ محمد السبيل وغيره ممن هرب عندما أعلنوا بالميكروفون أن هذا المهدي الذي أوجب النبي بيعته فبايعوه ولا يعني قتلناكم قاتلناكم حتى تبايعوه فكل من نبايعوه كان مصير القتر عين فآتى فقط بفكرة ما أحسنها فقال هاتوا لنا كل ما تستطيعون جمعه من حاملات الماء تسمى بالويتات كلها من الطائف من جدة كل ما تقدروا عليه ولا شك لعله بالليل تطفا الانوار ويمر انسان زحفا شيئا فشيء يدخل الخراطيش الى الجهات في كل جهه في الحرم مغامر في سبيل الله حتى اعلنت ساعه الصفر فملأوا السراديب وفكوا المياه فتحول الحرم الى سيول من ماء تحت السراديب، فصارت المياه اول ما تذهب الى ايش الى الاقبية فحينئذ تعطلت المواد البرودية التي فيه الرصاص وتعطلت الاطعمه ففسدت عليهم التمور والاشياء التي دخلوها على صورة جنائز نعوذ بالله وما وجدوا الا حرم الله وما وجدوا الا اول يوم في محرم شهر الله المحرم أفضل شهور الحرم وبيت الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال عادت حرمتها اليوم كحرم الامس فين ويقولون اهل الحديث وهم لا يعرفوا الحديث والنبي قال عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس احلت لي ساعه من النهار فكيف احنا تستخدموه انتم ايها الجهل الفجرة المهم انهم لما غرقت موادهم القتاليه والاطعمه خرجوا كج جرذان أو كرجرات يرفعون وخمدت الفتنة وحمل الله بيته سبحانه فكيف تجمع بين هذا البلاء الذي حصل من قبل في عهد القرامطة وقد سرقوا الحجر الأسود وذهبوا به 21 سنة تقريبا ثم رجع الحجر الأسود مفتت هذا الحجر الأسود الذي ترونه ليس كاملا هو عبارة عن ثلاث قطع مليسة بالسواد ثلاث قطع من الحجر الذي نزل من الجنة نجر حجر الأسود أشد بيض من لبن من الجنة خسودته خطايا ابن آدم يتوهم بعض الناس أنه هذا حجر كامل، لا هذا غلط أرجعوا منه القرامطة ثلاث نحو قطع ضموا بعضها إلى بعض وليسوها بالسواد نعم؟ طيب إذن الفترة التي حصلت في البيت من تقتيل الحجاج والمعتبين وكما فعلوا في إيران قبل حوالي 25 سنة أو 20 سنة من تقتيل الحجاج وتبقي بطونهم. وسفك دمائهم كيف كل هذا نجمع بينه وبين قوله سبحانه وتعالى اولم ننكر لهم حرما آمنا أو قوله تعالى فمن دخله ها كان آمنا الا يشكل هذا ولا من دخله كان امن ثم يحدث فيه كل هذا ها, ها. طيب كيف اذا الجمع ان نقول <تصفيق> هو, هو. أي نعم ها نعم حكم انه يجب ان يؤمن من دخل البيت فيكون عليه حمايه حكميه فلا يجوز ان تعتدي عليه نعم فلا يجوز ان تعتدي عليه ما دخل, دخل البيت طيب فهذا هو امن لك ويخص منه إذن ما حصل ولكن هذا حكما وليس انه لا يمكن يحدث هذا طيب اكمل حدثنا قتيبه وحدثنا قتيبه ابن سعيد اخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه نعم الكلام في هذا الحديث في مسائل أولا هو صحيح وقد خرجه البخاري في صحيح وفيه من الفقه أنه من دلاء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنه أخبر بشيء سيكون في الغيب ولا شك أنه سيقع وهو أن يخرج رجل من قحطان يعني من قبيلة قحطان وقحطان جماع اليمن أصل قحطان من اليمن يسوق الناس بعصاه وهذه إشارة يعني يؤخذ المسألة أخرى من الحديث أن هذه إشارة على غلبته عليه من قياده له إذن النبي شبهه بالراعي يرعى الغنم فإن الراعي يرعى الغنم بالعصا فيقودهم بالعصا فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل القحطاني بأنه يملك وينقاد الناس لملكه ويصير له غلب عليهم حتى يقودهم إلى ما يريد تحت أمره نعم فهذا من ضروب التشبيه كما قيل وليس معناه أن يكون عنده عصا سحرية يفعل كذا ثم ينقاد الناس يفعل كذا نعم فلعل هذا من باب التشبيه كما قال بعض العلماء وقال بعضهم على الحقيقة لكن كونه يقود الناس بعصا هذا يدل او فيه اشاره الى خشونته في التعامل مع الخلق وقت اذن وقيل هو الجهجاه لكن يحتاج ذلك الى دليل واضح انه يكون كذلك والجهجاه معناه الصياح وهذا يتناسب مع كونه فيه خشونه لكن ايضا يحتاج الى دليل قوي نثبت به ذلك وهذا فيه اشاره في مثل الثالثه الى تغير الزمان تغير الزمان اذ انه يطاع من هو ليس باهل فان الامامه اصلا في قريش ليست في بني قحطان نعم جاء في الحديث الذي خرجه احمد من حديث ذي مخبر وهو يعتبر ابن أخ النجاشي ابن أخ النجاشي عن النبي كان هذا الامر في حمير وقحطان من حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود اليهم سيعود الى قحطان الحكم مره اخرى وسنده يقول ابن حجر جيد فيه راوي وثقه الذهبي وسيعود الامر لقحطان فهذا الحديث يلتقي مع هذا الحديث إذن قريش كانت غالبة بتمسكها بدين الله فلما حصل منها الاستهانه بدين الله والاستخفاف نزع الحكم منهم ورجع إلى غيره قبل كما كلام كلام في ما يتعلق بالقحطاني، فالأمن الذي يحصل أو وعد الله به في الحرم أو ذكره، إما أن يكون في معظم الزمان وهو الأصل، لأن معنى من القرب يوم القيامة وخراب الدنيا، فيبقى ذلك في الأصل، إلا ما حصل منه في النادر من نسبة لما كان في الاصل فيه من امان او ان ذلك خبر انه يجب ان يؤمن فيه الرجل على ماله ونفسه اما ان يكون معناها لو لا يحدث شيء من فتن ونحو ذلك فلا فنكمل قائلين فيما يتعلق بالقحطان الذي بين امره النبي عليه افضل الصلاه وتم التسليم ان البخاري روى في صحيحه من حديث محمد بن جبير بن مطعم حدث انه بلغه عن معاويه وهو عنده وقد وفد من قريش نعم وهو في وفد وهو عنده في وفد من قريش ان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث انه سيكون ملك من القحطان نعم سيكون هناك ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليس في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاولئك جهالكم فاياكم الأمان التي يظل أهلها أو يظل أهلها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 رضي الله تعالى عنه اتهم أولاك الرجال بالجهل باجتهاد منها وظن أنه حدثوا عن أمور غيبية وليس فيها الى النبي وأنهم وهموا عن النبي لأن الكذب يستغل الكذب يكون على معنى الوهم أحيانا فجهلهم وان هذا خطأ ولا ينبغي أن يرون ذلك الذي ينقلونه عن النبي انه هناك سيكون رجل من قحطان لأن الأمر سيكون في قريش أي الملك في قريش فهل هذا يعارضه؟ تحقيق أنه لا يعارضه لأنه وإن كانت في قريش فإنه لما قال النبي سيملك رجل من قحطان وسيعود الأمر إلى حمير قيد ذلك بقوله ما أقام الدين فعندما يتهاون قريش أو تتهاون عصبة قريش من ولات الأمر بأمر الدين وتظهر فيهم المنكرات فحينئذ ينزعه الله عنهم ويعطيه وحينئذ لا يدل حديث الامامه في قريش على انه اذا ملك انسان من غير قريش لا يجوز طاعته حتى يكون من قريش هذه فتنه يحدثها البعض لان قوله الإمام في قريش حكم عند الاختيار فاذا اختاروا وكان الامر الى الناس نعم فانهم يجب حينئذ أن يختاروا من من كان من قريش إمام ولي أمر المسلمين عند المقدر والاختيار الاختيار أما إذا تولى عليهم حاكم وذلت الرقاب له فيجب طاعته ولا يجوز خروج عليه ويجب بيعته بالإجماع كما قال ابن رجب بن حجر رحمة الله عليه إذا هذا الحديث الذي استدل به معاوية مقيدا بإقامة الدين فظهور القحطان وخروجه عندما, عندما لا تقيم قريش الدين فينزع منهم كما جاء في حديث أحمد من حديث ذي مخبر ابن أخ النجاشي أنه قال كان هذا الأمر في حمير وقحطان من حمير فنزعه الله ورده او جعله في قريش وسيعود إليهم يعني إلى حمير نعم وسنده ويقول ابن حجر جيد سيعود إلى قحطان الملك وهذا يدل على تغيير الزمان وإن كان ذاك القحطاني الذي سيظهر آخر الزمان لم يذكر النبي سيقود الناس بخير أو بشر لم يذكر ذلك لكن قيل أن وجوده بعد نزول عيسى عليه السلام وأن عيسى سيوليه المهام يعني مهام في أماكن معينة سيوليه ذلك لكن هذا لم أرى ان صاحبه يعني صاحب هذا القول ذكر سندا صحيحا يرجع او يطمئن الانسان اليه المهم ان هذا سيحدث طيب ننتقل لدراسة المذيب إذا سمعت النداء فقل مثل ما أقول مؤذن وصلت من القراءة الإمام ضامن قرأناه نعم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجر نعم قال حدثنا في الناد السري وثقة. حدثنا أبو زبيد وهو عبثر كما قال الترمذي ابن القاسم ووثقة عن أشعث ووضعيف عن الحسن ووثقة عن عثمان بن العاص قال إن من آخر ما عاهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر نعم هذا الحديث ضعيف لكن له من الشواهد ما جعل الترمذي يقول له حديث حسن صحيح نعم و لذلك حسنه صحاح العلام الالباني رحمه الله قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان ياخذ المؤذن على اذان اجرا واستحب المؤذن ان يحتسب لله في اذانه ما ياخذ أجر على اذانه ان يحتسب لله ولذلك نقول اخذ المؤذن اذانه على اذانه اجره مكروه حسن مذهب أكثر العلماء كما قال خطابي رحمه الله قال حسن أخشى لا تكون صلاته خالصة ولكن لربما جاء زمن تعطل المساجد المؤذنين يقول مؤذن أنا ما أصل للناس أو بالناس حتى أخذ أجره فحينئذ لابد أن نختبره ونعلم من حاله فان عرفنا انه لا يتوظف في الدوله مؤذنا الا من اجل الاجره فيؤجل ياذن مقابل الاجره فاننا لا نستعمله اما اذا كان اذانه لله وياخذ الاجره تبعا فلا مانع كما قال اهل العلم رحمهم الله نعم وان رمي النبي صلى الله عليه وسلم سره لعثمان بن العاص لابي محذوره بعد ان اذ الرمله له سره من فضه فهل هذا فيه تجويز لاخذ الاجره على الاذان يحتمل ولكن السنه او الحكم بالسنه لا يثبت بالاحتمال ويحتمل انه رماه سره بعد اذانه تاليفا له لانه أسلم ويحتمل انه على اذانه يحتمل ان ذلك على اذانه فحينئذ ينبغي المؤذن اولا ان يحتسب اذانه لله ويعينه على احتساب الاذان لله ان النبي دع له بالمغفره فقال اللهم أرشد الامه اللهم اغفر المؤذنين وارشد الامه فهذا منوت الدعاء المؤذن منوت والله أعلم بكونه يؤذن لله أما إذا أذن للدنيا فإذا قيل له ما نعطيك فلوس ولا أجر يقول لا وأذن فهذا حينئذ لا ينبغي أن يكون إمام ولا ينبغي أن يكون مؤذن نعم فينبغي أن يكون أذانه لله وأخذ الإجرة لله سبحانه وتعالى نعم اقرأ باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد البغلان وثقة ثبت حدثنا الليث ابن سعد وثقة ثبت عن الحكيم بن عبد الله بن قيس وصدوق عن عامر بن سعد وثقة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 الحكيم بن عبد الله بن قيس وهو صدوق وإنما يحكم على الحديث في أدنى مرتبة فيه والفوائد فضل من قال هذه الكلمة حين يسمع المؤذن ويقوله وأنا أشهد وليل الله وحده لا شريك له وأن محمد الله ورسوله رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبالله ربنا ومحمد الرسول وبالإسلام دينا وأن ذلك مصير لن يغفر له يعني مصير من قال ذلك أنه يغفر له ذنبه ومتى يقولها كان الظاهر يقولها إذا سمع تشهده أشهد أن لا إله إلا الله نعم اشهد ان محمد رسول الله فحينئذ يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالاسلام دينا ويقول هذا وأنا وانا اشهد الله لا حقه لله لا معبود حق الا الله رضيت لنا ربا اي برويته بجميع قضائه نعم ومحمد رسوله رسول الله أي هو الحاكم هو الذي يتبع في شريعة الله نؤمن بما جميع ما أخبر به من أمور الاعتقادية ونطيعه فيما أمر و لا اجتلم أنه عنه وزجر ولا وطيع الله إلا بما شرع وفي بجميع أحكامه والأمر والنواهي والدين والاعتقاد والانقياد فيغفر له ما تقدم من ذنبه الصعيحن من الصغائر الصعيحن ذلك منوط بالصغائر الصغائر نعم طيب باب منه آخر باب منه آخر حدثنا محمد بن سهل بعسكر البغدادي ووثقه وإبراهيم بن يعقوب وثقه الحافظ قال حدثنا علي بن عياش الحمصي ووثقه حدثنا شعيب بن ابي حمزه ثقه حدثنا محمد بن المنكدر ووثقه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثهما قاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة هذا الحديث سنده صحيح وفيه فضل من قال هذه الكلمة بعدما يسمع النداء اللهم رب هذا الزام والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه الله من مقام المحمود الذي وعدته زيادة إنك لا تخلف الميعاد زيادة شاذة لا تصح فمن قال ذلك حل له ثعل يوم القيامة حلت له الشفاعة يوم القيامة والمقام المحمود ما هو مقام المحمود ها؟ نعم قيل هو اجلاس النبي على العرش وهذا ثابت عن جمهور السلف رحمهم الله كمجاهد وغيره أن الله يكرمه ويجلسه على العرش وتعرفون أن السلف رحمة الله عليهم إذا اتفقوا على شيء في أمر غيبي فانه يبعد أن يكون ذلك الشيء باطل لكن هذا يكون يوم القيامة هذا يوم القيامة العرش من مخلوقات الله خلقه الله وليس هو يعتبر شيء من الله هو من مخلوقات الله كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على عرش نعم و قوله عسى ربك أن يبعثك, أن يبعثك وهو مثل قوله عسى أن يبعثك الله ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا نعم وحينئذ تحله الشفاعة من قال ذلك تحله الشفاعة من قال ذلك نعم ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على نبي محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المقام المحمد الذي سيتعذب الله به يوم القيامه والله كما جاء في الحديث الشفاعه ان يشفع في امه من الاولى في اقامه الحساب حينما يجب من الوحي يتكلم ثم إبراهيم يلقى أن الى إلى الصلاة والسلام فيقول أنه لا يمتها ويبقى أن يسعده عند العرش ويبقى محمد ما من قبل. فيقول الله يا محمد ترفع ساقصت العطار وشعر تكفع وحين يبقى, يبقى الله يبقى الحساب ذلك هو المقام المحمود الذي يرده النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء الجمهي السلف أيضا أنه يدخل في ذلك ويقول منه إجلاسه على العرش قاد حاب الحجر لا مانا كان من قبول من قبولين. وليس نعمل هذا المقام المحمود أن يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم من دون لكن السائل معرفته بمقام النبي هذا المحمود الذي يطار الشفاعه لم يكونوا يدعونه بعد الموت فيقول يا رسول الله اشفع لك ان كان الله تعالى عليهم ان يسالوا الله وقد دعا فقعته من المال ومن عباده وعطاء طاعون عموماس يعني في الناس لم يرغبن احد من الصحابه لا الى قبر رسول الله فقال يا رسول الله اشفع لنا ان الله يوصينا اننا تطاعون وقال ذكر ان الرائحه الصفيه والجنه وقع كتاب خوارج وقع القحط في سند عمر فكان المؤذن اذا وقع القحط او تاخر فقط كان يقول يا عباس او كنا نستسقي بالنبي بيبي يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم Natomiast na to, co ja wczoraj, ja wczoraj, ja wczoraj, ja wczoraj, ja wczoraj, ja wczoraj, ale wczoraj, ja wczoraj, ja wczoraj, ja عن الصورة معالها السلف وعصة مقرأة لذلك قرأة قومين المؤمنين أن الموجة باركة تعالى عباس لهم لها النبي ولأنه مدى من النبي فقال عباس يعني لقدرت أخر قد على لها المستيئة فالأجافز وليس بشك أن تبقوا بالحي أن يدوم وإن كان السبب يكون يعتادوا أن يدوم بعضهم ويضم Wydaje mi się, że każdy z ma nie من حاضر غير مسابق كان عن كان المفضل كان مسابق كان مسابق كل اللي السبب قال أعلن عن سبيل على الخطر أن مسجّسها طبيب المهمّد الطقطوم ودرب في من المنسك عشان وكان وكذا على دعائه من الطائر بيت الدعاء نفسه وخذ الشيخ يديه ولم يكن يعتاد ابو السهل فلا تعتقد يا اخي كلنا اردنا ان نغادر مع السلامه في ديننا لانها لا يعتاد ابو السهل خير تعتاد ابو السهل ما جاء نبي قال هذه حالة خاصة لإضغار من زيادة وأنه وأنه كان وأنه عام تأخذ سبيع أنه في رئيس ذلك أنها تتخاص هذه عن صلى الله عليه يكون من إلى ربنا أشفى عنده مطارة الإسلام بالدليل على جوادس المراتي الثاني هو في هذا حالة من مسبقا مسبقا كما كانت صلى الله عليه وسلم فإذا سالوه وحيد نعم فإذا سالوه وحيد فعاله تقريز بالشيط الشيء أن الذي في القبر يا رسول الله شكرا لك هو الشيء الاكبر المخرج جميل والذي كان يتكرم السلام أهلا الله أسأل الله لك أهلا قول السائل <تصفيق> اذا اتى رجل امراه جنبيه في دبرها هل يقام عليه الزنا اللواط اللواط حد اللوطيه وهي نتي الذكر الذكر قال ابن تيميه القتل لأن جمهور الصحابة أو قتلوه الصحابة كعلي وغيره أو غيره أمر بقتل الفاعل والمفعول فحكمه أو حد من أتى الذكران القتل الفاعل والمفعول هذا ما عليه الصحابة نعم أما من أتى امرأة في دبرها، فهذا ليس يقع على التعريف اللوطيه التي هو إثيان الذكر للذكر الفاحشة كون أنه يأتي الذكر للذكر، هذه اللوطيه أما من أتى امرأة في دبرها، فهذا يعامل معاملة الزاني، نعم معامل معاملة الزاني، الله تعالى أعلم ما حكم أن تظاهر المرأة مريضة ممزوجها حتى يحصل الصلح على إثره نعم الجواب يمكن أن تصالح معه من غير أن تظهر المرض ولماذا تختار التمارض لكي تتصالح معه على كل حال إن لم تجد بد إلا التمارض ليعطف عليها ويصالحها فلا بأس إن كان لأن النبي قال أو يباح الكذب الرجل على امرأته والمرأة على على على رجلها لكن لا تلجأ لهذا العمل إلا وهي لم تجد بد منها نعم لأن الشيء الذي يحصل من وراءه كشف للحقيقة سريع في الكذب فإن هذا قد يزيد الأمر تفاقما تظهر أنها مريضة ثم بعد أن يصالح تركضين تكذبين عليك أنت إلى آخران فيحسب تفاقم في الأمر والمقصود من الصلح من الكذب في الصلح حصول إيش؟ التقارب بين الزوجين وذهاب النفرة فيما بينهم أما أن تكتب كذبة واضحة مثلا أو يمكن أن تكشف فإن هذا قد يزيد الأمر تفاقم فعليها إن صح التعبير أن تتقن الكذب عليه فإذا ما استطعت تترك لأنه سيزيد الأمر يشتفاقما ويقول أنت برأة كاذبة إلى آخر خاصة كان يجهل هذا طيب هل المولد النبوي مجلس ذكر تحفه ملائكة هم يذكرون الرسول وسيرة لأنه يذكرون سيرة النبي تجد الملائكة تحفهم يعني الحديث مجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيم مغفور الله مجتمعوا المولد وذكروا سيرة النبي تحفهم ملائكة الجواب هذه شبهة هذه شبهة نقول في الرد عليها ما عاد الله أن تحضر ملائكة مجالس البدعة معاذ الله فالملائكه تحضر مجالس لا مجلس البدعة نعم البدعة إذا كانت الملائكة لا تحضر مجالس المعصية يعني دخل في المسجد وناس يغنون ويذكرون الله يعني معهم آلات موسيقية ويعزفون ويضربون بالدف ويذكرون الله نعم هذا معصية ولا لا معصية هو بدعة لأن ذكر الله بالطبل والزمر بدعة فهل يتصور الملائكة أن تحضر مثل هذا المجلس الذي فيه زمر وموسيقى نعم كلا كذلك مجلس المولد حتى لو ذكروا فيه سيرة النبي فإنه بدعة وهي شبه يقولونها يقول لماذا تنكرون عليه معشر الوهابية أنتم ونحن نجلس نذكر سيرة رسول الله نذكر مناقبه فضائله في الجلسة فهذا فيه شيء الجواب فيه كل شيء لأن سبب اجتماعكم واحتفاءكم هذا وذكر فضائل النبي وإسماعكم لربكم هذا الذكر تقربا إليه بسبب محدث وهو ولادة النبي فهل كان السلف بسبب ولادة النبي يجتمعون حتى لو كان في الأسبوع مرة في الشهر مرة فرحا في خروج النبي للدنيا لو كان خير لسبقونا إليه يقول الصنعاني في كتاب آه. كتاب المعروف سبل السلام اي سبب محدث رتبت عليه عبادة لم تكن في زمن النبي فهو فهي بدعة فهم جعلوا ولادة النبي سبب لقراءة سيرته يعني لو قلت لكم اليوم بعد العشاء انا نفسي لو قلت لكم انا لن اقرا عليكم الكلمة اليومية المقررة بعد العشاء المختصرة بتكون فيها نفع ان شاء الله عام بنية التعليم انا اليوم ساذكر لكم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه نعم احتفالا او بسبب ولادته احتفالا بخروجه للدنيا لاكون ابتدعت انتم اذا نحن لا ننكر عليكم ان تقرأوا سيره النبي ننكر عليكم السبب بزعمكم ان هذا شيء مرضي للرب وهو اجتماعنا فرحا بخروج النبي وتقربنا الله بذلك انك لم توافق النبي في الاتباع فيجب أن توافق النبي في ستة أشياء في السبب في العدد في المكان في الصفة في الهيئة ولا فأنت احدثت سبب وهو خروج النبي والفرح بذلك لم يكن في زمن النبي ورتبت عليه الاجتماع لقراءة سيرته والسلف لا يفعله لو كان خير سبقون إليه فحينئذ لا يمكن الملايكا تحضر مجلسا بدعيا تحدث فيه طامة المولد أبغض قال ابغى شر الأمور محذاته وقال فضيل البدعة احب إلى إبليس في المعصية كان الملائكة لا تحظر مجالس المعصية من تبرج النساء واختلاطهم مع الرجال ولو كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه الماجن نعم فلا يتصور الملائكة تحظر مجالس المنكر فكيف يقال أن تحظر مجالس البدعة الملائكة نعم وعلى ذلك فعلى الرجل إذا كان تأهل للتعليم أن يجرد نفسه من طريقة القصاص فمنهج الخصاص بيدعي نخاف أن الملائكة لا تحضر مع الذين يذكرون الله على طريقة القصاص ما هي طريقة القصاص يذكرون جمهر من الأحاديث لا يعرفون إسنادها وكثير منها يقول موضوع وضعيف ويتقربون الله بذلك والنبي قال من قال عليه فلا يقول أنه إلا حقا ولذلك السلف كانوا ينفرون من مجالس القصاص الذين لا يعرفون صحة الحديث من ضعيفه ويذكرون أشياء ليس صحيح على النبي ويعتقدونها دينا، فأعلى المسلم إذا أقام حلقة علم يقيمها على أصول السنة حتى يفرح إن شاء الله بحضور الملائكة ومقفر ذنبه لأن الملائكة تحضر في مجلس مثل مجلس النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق وينطق بالحق والصحابه كذلك والتابعين كذلك فإذا الإنسان غير نمط المجلس فجعله مجلس بدعي أو مجلس يدخل فيه حديث كثير لا تثبت على النبي ويقول قال النبي قال النبي ويزم والناس يتلقونها عن هذا مجلس محبوب لله مجلس القصاص فلينتبه الإنسان إذا حدث عن رسول الله أو عمل مجلس علم أو مجلس ذكر أن يكون على طريقة السنة حتى تحضر الملائكة وتحصل مغفرة الذنوب من جراء حضورها إذا كان في حديث في البخاري صحيح ويعارض حديث في موطأ مالك الأصل أنك تجمع بينهم هذا مذهب الجمهور فإلا لم تستطع الجمع بينهم وتعارض من كل وجه فتنظر هل هناك تاريخ فتحكم بالنسخ وتحكم بالنسخ وتحكم بعض العلماء إلى 100 لكن لو تعارض حديثان تعارض كليا لا تستطيع الجمع بينهما وليس هناك إمكانية للترجيح فرضا نعم آه نعم آه ليس هناك إمكانية النسخ وبقي الترجيح بالأقوى بالأقوى ترجح في موطئ ولا في البخاري اذا كان على نفس شرط البخاري في الموطئ الموطئ لان قصر السند قصر السند علو السند في موطئ اعلى من السند في البخاري البخاري سنده نازل انزل من الموطئ اقصد اما البخاري سنده عالي الموطئ سنده عالي اي قليل اي قليل الرجال الرجال اللي صاروا قليل في السند امكن الحفظ لكن اذا طال السند حدثنا اخبرنا الوهم قد يتسرى مع الكثرة عرفتم كيف؟ قد يتسرى مع الكثرة. فكلما على السند أي قصر الرجال كان المتن أقوى. وذلك بحسب أيضا الرجال. أحيانا يكون سند نازل أعلى من السند القصير. إذا كان الرجال السند النازل الطويل قوي الرجال. وهذا السند القصير فيه من صدوق من يهم إلى آخره. هذه اعتبارات اهل الحديث. أهل الفن. ولكل حديث دراسة خاصة. ونحن يوم الخميس دائما لنا دراسة في علم الحديث وظن انتهينا من أصول الحديث سنكلم الأخوان هل انتهوا ولا لا لأنه لا لأنه تركنا في المنتصف في المنتصف ما أكمل الكتاب لا أذكر ماذا جرى بعدها يقول ماذا تعرف عن شيخ اسمه أبو فارس نعمان الحيدري والله ما أعرفه ما أعرف الشيخ هذا ولا يجوز الإنسان يتكلم في شخص حتى يعرفه أما إذا كان يعرفه فيمسك لسانه لأن الكلام في الرجال حفرة من حفر النيران تتكلم فيهم بحق نجوت من عذاب الله تتكلم فيهم بباطل بغير علم عذبك الله قد, قد يعذبك الله بالنار نعم اي نعم كنت سمعتكم قبل سنتين أنك ارتقيتم بتراب المدينة قبل دخولكم العملية الجراحية وشفاكم الله لا وهمت نحن ذكرنا في الدرس قبل سنتين أننا لما ترددنا في الدرس قلنا هل الرقية تكون بتراب المدينة تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي به سقيمنا بإذن ربنا هل نضع اصبعنا بريق على تربة التربة الخاصة بالمدينة او أي تراب كتراب جدة قلنا هنا قولان العلماء والأصح وقلنا لعل الأصح اللائق برحمه الله على عباده أن يكون أي تراب ينفع لهذا الرقي نعم واستأنست بهذا استأنست الناس بهذا وهي أني كنت قد قررت لي عملية جراحية في جدة هنا في المستشفى المسمات بمستشفى القوات المسلحه نعم وأرادوا أن ينتزعوا من لحم ما شاء الله من لحم رجلي وقررت لي العملية بعد خمسة عشر يوم أظن للترقيت والتنويم كما يقال ثم اجراء العملية فأستريح من الداء الذي كان في رجلي فبينما ننتظر أهل بيتي وأرادوا أن ينزلوا معي في آه يعني آه لالذهاب إلى خارج المنزل، فجاء في ذهني ليش ما ترتقي برقة التراب في بصيح البقاري؟ ليش؟ فتحت باب السيارة وضعت شيء من الريق على السبابة، ثم وضعت إصبعي على التراب هنا في جدة. تسمى الله تربة أرضنا بريقت بعضنا لتشفي به مريضا بإذن ربنا. وضعتها لموضع الداء. لا اذكر يوم او يومين او ثلاث برأ باذن الله ولم ادخل العملية نشكر الله على فضله هذا فقط ذكرته استئناسا نعم استئناسا ولا فيه من المرجحات ان نرلائق برحمه الرب سبحانه وحكمته ان يجعل هذا التراب اي تراب في الارض لان الله من محبوباته معونة عباده على الشفاء فلو حسن بالمدينة تربة المدينة ها كان هذا شاقا ولا لا ولانه لم يعهد عن السلف وهم يعرفون هذه الرقيه أم كانوا يوزعوا على الناس من تراب المدينه يا تراب وتدعوها للرقيه ما أعرف عنهم هذا نعم ولعل ما ذكرته لك من قصه تجعل ذلك يعني انسا لك ان تفعل هذه الرقيه اذا ابتليت بتليت بعمليه جراحيه مثلا طلب منك عمليه جراحيه في البطن في الكليه افعل هذه الرقيه ان شاء الله انها طيبه نعم وكنت أفعلها لشخص مغمى عليه لمدة شهرين إلا أيام وكنت اخذ التراب كل يوم أزوره لمدة خمسة عشر يوم وارقيه بهذه الرقية ثم قام من إغمائه مشفيا والحمد لله نعم مع رقى أخرى فهي رقية نافعة فريق ريقه ويضع يعني سببته على التراب ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا تشهي بسقي منه ويضعها على الجرح على موضع الألب ايه ومن تكفيه بس بيقين لا يأخذها بنتج مجرد يأخذها بيقين تنفع بإذن الله ويكون الإنسان في الرقيا يحاول يجتنب المعاصي الظاهر والباطنة الباطنة كالكبر والحسد والرياء والظاهرة كالنظر للنساء وشرب الخمر وشرب الدخان فإن الرقية سلاح فإذا كان الحامل للسلاح ضعيف فالرقية تنفع لكن إذا طهر نفسه ورقى وتوكل على الله وتيقن كانت رقياها إن شاء الله نافعة بإذن الله نافعة بإذن الله آه. اخ لي سؤال من تونس يشتغل في بلد أجنبي عند عودته لبلاده لابد من عند الجمارك من التصريح بالمال الذي عنده فإن لم يكن باليورو يأخذونه منها فهل يجوز له ان يقول ليس عندي شيء لا شك الجمارك محرمة الجمارك من أعظم الذنوب التي تفعل في البلاد هذه مثل, أج... مثل هذه البلاد أن يأخذ منك جمرك من غير مقابل العلماء لا شك أنهم متفقون أن أي مال يؤخذ من غير مقابل فهو سحت إيش مقابل انك دخلت عشرة آلاف يورو أو كذا يأخذ منك مقالة عشرين يورو ليش؟ سحت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبل التوبة صاحب مكس وصاحب الضرائب يأخذ الموال الناس عند الدخول وعند الخروج من غير حق سحت نعم فحينئذن يقول العلامه الباني ان استطعت أن تتحايل على مثل تلك الجمارك اللي تأخذ المال وغير حق فلا تفحتل لكن إذا خشيت العاقبة فلا تفعل كالسجن نعم أو الإضرار بالدين يقولوا ننظر الدينين يشغلون يفعلون طرق ملتويه فيتهم الإسلام فلا تفعل حينئذ نعم انتبه في هذا ولك أن تعرض ضعها يعني في مكان قل والله ليس فيه شيء ها ذاك كشفت قل والله أنا يعني من أخذة الظلم هذه منك يأخذون منك على المئة ألف يورو وكذا وكذا ظلم جمارك نا. طيب ما القصود بالشرك والمجموعة يعني في حديث البخاري اني لا اخاف عليكم ان تشركوا اي يظهر فيكم الشرك كل, كل امه الاجابه يظهر فيها الشرك لا يمكن هذا لكن الشرك يظهر في بعضكم نعم مثل جزيره العرب كان فيها شرك في عهد الشيخ محمد الوهاب حتى طهرها بالعلم والدروس والافتاء والردود على اهل الشرك والرسائل وسيف ال سعود معه حتى طهر البلاد من الشرك وعباده الاوثان رحمه الله عليه وجزا الله خير من نصره هل كان يعني أنه لا يوجد موحدين في الشام وقت ولا في العراق فيه موحدون فإذن قولوا أني لا أخاف عليكم أن تشركوا بمعنى أنه لا يمكن أن يقع فيكم الشرك كلكم لا بد أن تبقى منكم طائفة موحدة لله كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالدهم حتى وهو أنه لا يمكن يحصول الشرك في فينا كلنا لا بد أن يكون طائفة مننا توحد في الأمة ولا لا لأنه قال لا تسار طائفة من أمة ظاهرين الحق لا يضروا من خذلهم ولا من خالفهم حتى يدعون الله نعم من قال أنا علماني كأ يكفر يا أخي الجواب قلنا بن تيمي يقول ليس كل من نطق بمقالة الكفر نزل أو وجب إطلاق الكفر عليه لأنه قد يكون متأول أو جاهل فلو قال الانسان تراني أنا علماني فينظر يقال لو تعرف حقيقة العلمانية العلمانية فصل الدين عن الدولة واعتقاد أن الدين محصور في المسجد كما قابلني شخص يظهر أنه منهم وأنا أنكر في السوق فجاء أنكر عليه قال لي يا أخي الدين ترى مو هنا في السوق الدين في المسجد يريد أن يحصرني في التعبد لله بالمسجد يقول لا يجينا الدين في السوق هنا تنكر لا شك إنه كفر هذا كفر أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر في السوق فقال صلى الله عليه وسلم ماذا يا صاحب الطعام من فليس منه ولا وجاهد في خارج المسجد جاهد في سبيل الله بالسيف وصلى العيدين خارج المسجد في المصلى وكان حطيب المعشر مع أهل بيته يتدين بحسن بالود معهم فالدين ليس محصور في المسجد كما تقول علمانية فمن قال الدين محصور في المسجد ونطق بالعلمانية وهو يعرفها كافر قد هو عرفها حق لكن رجل جاهل يقول أنا علماني ويظن أن تفكيري متطور وأن يجوز له القول هذا يظن معنى التطور العلماني هي التطور في الذكر لا هي ليس تطور هي تأخر لأن مدعات فصل الدين عن الدولة وهو كفر الأكبر لي رسالة موجودة في مجلتنا نعمة الأذار كتبت فيها العلمانية ما هي وحذرت منها موجودة في مجلتنا في اظن منبر الملل والنحل الملل والنحل نعم موجوده رساله لنا في العلمانيه طيب اذا ألزمت المدرسه تصوير المدرس او المعلم مع طلابه الجواب لا تفعل يا اخي اعتذر منهم يبي صوروك انت مدرس في المدرسه صوره تذكاريه مع طلابك فقل لهم الصحيح في التصوير الفوتوغرافي أنه لا يجوز لأن هذا من باب كما قال العلامة الألباني التحايل الشريعة حرمت عليك الرسم باليد فصنعت آلة تصنع نفس الرسم باليد وأطقن منه فلا شك أن هذا محرم وهنا صورة ولا تجوز كما قال الشيخ بن باز وكذلك الشيخ بن باز حرام ولا تجوز إلا للضرورة جواز سفر يقصد أو الطاقة أما التساهل هكذا الذي فعلوه البعض وصار يتصور في الدعوة إلى الله هذا مرجوح لأنه قد تأتي يأتي جيل بعد ثلاث أجيال من يعبد هؤلاء المشايخ كما عبده قوم عبد قوم نوح إيش زهادهم وعبادهم فقد يأتيهم الشيطان بعد سبع يقول هذا الشيخ ذو الوجه المبارك ما كانوا يظهرونه لي يدعونه لينزل المطر وطريقة إخراجه من طريق هذا الجهاز وهكذا فيظهر الشرك فالفتنة بصور المشايخ اشد من غيرهم هتقوا الله عباد الله ولرساله حكم الدعوة إلى الله في التصوير وأظن وزعت عليكم ومن لم توزع عليه فليطلبها من أبي ويس نعم وذكرت نحو عشرين وجه في منع خروج المشايخ على الجيش في الدعوة إلى الله وبينا أن ما يفعله إخواننا في قناة بعض الإخوان في قناة الأثر خطأ ينبغين يظهر صوته لماذا تطلع صورتهم ويطلعه يأشهد ويطلعه ليش يكفي صوتها لمن أحمد نقل صوته على جماهير الناس فلا زال يؤخذ بكلام الشيخ بن باز أو الشيخ العلام الألباني لم يصور له ولا محاضرة وعلمه حتى على المنبر النبوه هو معاصر لنا فيش منعه قال كان يقول الخروج الشيخ في المحاضرات لا داعي له أهم شيء العلم صوته قال يريد الشيخ أن يقول شوفوني فالفائدين يخرج للناس ويشر صوته يكفي ولذلك لم يصور ولا تصور واحد لا يعرف احد ذكر احتجاجا به على منبر رسول الله مثل علام الالباني منبر المدينة او في مكة حسنه الالباني الله اكبر حتى بعد العام يظنونه في طبقة البخاري هو لم في محاضر واحدا مصورا كل كلامه كان نشر وصوت فلماذا التصوير الذي هو طريق الى عباده غير الله نعم اكتفوا بالصوت عباد الله وياكم التصوير والتساهل فيه ولا شيء بعد الصالحين ومشيخة العلم فان هذا تأول عندهم فاكثروا من ذلك مع ان اقل شيء ينبغي ان يقال اذا اختلف العلماء فهو شبهه فينبغي الناس يتركوه ما الشبهات فقد استفرأ لديني وعرضه نعم آه. كيف نجمع بين ما جاء عن عثمان انه ختم القرآن في ليلة واحدة وما جاء عن النبي أنه نهى عن تختم القرآن في أقل من ثلاث؟ فعل عثمان هو راشد، نعم، ولا لم ينكر عليه أحد يدل على جواز هذا وأن الأفضل وأنه يكره وأن يزيل الكراهه أو الأفضل له أن يكون في أكثر من ليلة يعني ثلاث أيام. لكن من الصعب أن نقول فعل عثمان محرم وما أحد أنكر عليه هذا يدل على جوازه في ليلة لكن الأفضل في ثلاث مفهوم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد